وَيَا قَوْمِ مَا يَجْرِي مِنَّا 국민 from heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven heaven faith la heaven is anywhere over is وما قوم نوط منكم بمعيس والتغفير نور بدي رحيم இ